بسم الله الرحمن الرحيم كفها يعين صاد لكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ناد ربه نداء خفيف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 وَكَانَتْ مَرْأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا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 قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تق شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 إِلَّا دُنَّا وَزَكَاهُ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرَدَ وَالدِّيهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَظيمًا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْفُرْدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَّتُ حَيًّا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتقدت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكبغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وَكَانَ أَمْرًا مَغْبُورِي فَحَمَلَتْهُ فَتَبَدَّتْ بِهِ مَا كَانَ قَفْيَا فأجاهز المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا و كنت نسيم مسيا فلا دام تحت.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 وَرَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ افْتَرَقَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إن انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادع ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا فلم ما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووَهَبْنَا لَهُم مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّ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 وَوَهَبْنَا ابْنًا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا اقَامَ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا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 لا يعلمون شيئا. جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إنه كان وعده مأثيا. لا يسمعون فيها لغة إلا سلاما.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 ما لا نحضرهم حول جهنم مجتيا دوما لنا نزعا من كل شيعة ايهم اشد على الرحمنعتيا دوما نحن اعلم بالذين هم اولى بها اصليا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 قَدْ مِنْهُمْ أَحْسَنُ أَثَاةً وَرِئَاءَ كُلَّ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ كانوا وأضعف جندا ويزيد الله الذين احتدوا هدا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا اندعوا للرحمن ولدا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 تقين وتنذر به قوما لدا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا